بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيٌّ عَلَى اللَّهِ شَقَطَ وَإِنَّ ظَلَنَ أَلَّا تَقُولَ لِلْجِنَّ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنَّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوا هُمْ وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمِسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ لَن يَجِدْهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَإِنَّ لَا نَدْرِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الْدُّونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا وَإِنَّا ظَلَمْنَا أَلَنَّ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنَّ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَيِّ يُمِنَّ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَقَ فَمَيِّ يُمِنَّ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَقَ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فمن أسدم فأولائك تحروا وَرَشَدَا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطباء وألوا استقاموا على الطريق لا أصيناهم ما أن غدا قل نفتنهم فيه وَمَن يُعْرِض عَذَّابَ رَبِّهِ نَسْلُكُهُ عذابا صعدا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 قُرَّنِ نِلَي يُجِرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا نَجِدُ مِنهُ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغٌ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون ما نضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له وربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه يرصد ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا